وبيّن أجوب الإستعداد للآخرة ومن ذلك أنه تكلم عن أشراط الساعة ماذا يقع في آخر الزمان؟ كيف ينبغي لنا نحن أن نتعامل مع هذه الأشراط إذا ظهرت بين أيدينا؟ ما الذي يحصل لنا معها؟ كيف يكون حالنا عندما نتعامل معها؟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 الذي يخبر عنهم الذي يعطي خبرهم قالت يا رسول الله إن فيهم المكره الذي خرج مكرها والسوق الذي خرج يساق رغما عنه ما حاله يا رسول الله أيخسف به معهم يعوذ عائد بالبيت يعني يلتجوا إلى الحرب إلى مكة فيبعثوا إليه جيش من المدينة من الشام يبعثوا إليه جيش من الشام حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يعني جاوزوا المدينة وهم اتجهون إلى مكة حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم فلم ينج منهم إلا الصريخ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 عليه الصلاة والسلام أن المهدية يعطي المال صحاحا من غير عد وقال يكون خليفة يحث المال حثوى ولا يعده عدى يحث المال حثوى ولا يعده عدى هذا الخليفة المهدي يخرج إلى الناس ويعدل بين. ويقسم بينهم المال إذن المال موجود لكنه كان يسرق كان يعبث به كان كل خليفة وملك وحاكم يصطفي المال لنفسه وحاشيته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 يقول أنا أريد معنى فيقول له المهدي اذهب إلى الساد يعني خازن المال فقل له يقول لك المهدي أعطني من المال فيذهب هذا الرجل فإذا وقف بين يدي الساد قال له يقول لك المهدي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 أعبر العين اليمنى أفحج الساقين هجان أبيض جعد الشعر يدعوهم الدجال إلى عبادة يقول لهم أنا ربكم ومعه من الفتن الشيء الكثير فلا يستطيع المهدي وأصحابه أن يقاتل والدجال يأمر الأرض خربة